كتاب محكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوه إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وألف تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يمتعكم مداعا حسنا إلى أدل مسمى ويؤفق الذي صب صضل من فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو بشيء قدير ألا إنهم يسنون قدورهم يستخفوا ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرون يعلم وَمَن جَهَدَ كُلِّ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه, وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت أن ثم انهر الى تخر النبي وقال ان اخبرنا هُوَ لَفَرِحٌ فَقُم إِلَّا الَّذِينَ صَدَّقُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك, أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ لَّهُمْ ودايت فيه صدرك ان يقولوا أن يقول قُلْ نَسْتَغْفِرُ من من لَكُمْ رَبِّي مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قُلْ فَاسْتَوُوا بِعَشْرِ اللَّهِ إِلَّا إِنْ اللَّهِ لَكُمْ صاحب ما قنع فيها وباطل ما كان عمله فمن كان على بينة من ربه ويسلو شاهد منه ويسلو شاهد منه ومن قبله كتاب مساعٍ يؤمنون به ومن يفكر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلمن من افترى على الله كذبا الله على الظالمين أيضا وضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خفروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفكرون لا جرم أنهم في آخرتهم الأخفرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولائك أولائك هم في الجنة خلدون لهم كل طريقا الى الاعمى والاصل والضئيل والثمين هل يستويان مثلا أفلا تبترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومهم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليهم عذاب يوم أليم فقال هم الذين كفروا نرآك إلا بشراً مثلنا، لا نرآك إلا بشراً مثلنا، وما نرآك تبعك إلا الذين، إلا الذين هم أرادنا بعد رأي، وما نوالكم علينا من الصبر، بل نظنكم كافيين. قال يا قوي أرأيت سَيَدِي فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلَهُمُهُمْ وَأَنْتُمْ لَهَا كَالِهُمْ وَيَا قَوْمِي لَا عَلَيْهِ مَا لَا إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملكون ولا أقول للذين تزني أعينهم ولا أقول للذين تزني أعينهم لأن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما da, -da. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وَإِلَيْهِ ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتغيته فعلي إجرامي وأنا بني مما بتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطب في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل كما تذخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحي عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا قلنا فيها كَلَّمَ الْسَّبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ إلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ قَوْلٌ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ رَكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْتَفَاهَا إِنَّ رَبِّي نَوَافُرُهُ وهي تجري بهم في موج الجبال ونادى نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يا بني وقيل بعدين للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربّي نبي من أهلي وإن وعدك الحفظ وإن وعدك الحفظ وأن تأحكم الحاكم قال يا نوح إنه ليس من أهله فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعبك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن ما ليس لي وإلا وترحمني بسلامنا وبركاته عليك وعلى أممنا معك وأمم إنها معاقبة لمستقيم وإلى عادي أخاه الهودى قال يا قوم اردوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا نسترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فَإِذَا قُنْتُمْ تُنَادُونَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِزَارًا وَيَجِدُكُمْ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا مُجْرِمِينَ بعض آلهة نابسوا قال أشهد الله واشهدوا أني بني مما تشركون من دونه فشيدون لغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلق ربي قوما غيركم ولا تبرونه شيئا إن ربي على كل شيء حكيم ولما جاء آمنا نجينا هودا آمنوا معه والذين آمنوا ونجيناهم من عذاب غليظ وفي سعاد جحدوا بآيات ربهم وعقا رسله واتبعوا أمر كل جبال عندي وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا شفروا ربهم أَلَا بُعْدَنِ عَدِيلٌ قَوْمُ هُودٍ وَإِلَى سَمُودَ قَالُوا قَالِحَةٌ قَالَ يَا قَوْمَ يَعْبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ غيره هُوَ أَنْشَأْتُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَالسَّعْمَرَتُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مردوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شكه فَإِنَّ تَجِدُونَ النَّغَيْرَ خَصِينًا وَيَظْلِمْ هَذِهِ النَّاقَةُ اللَّه لَهَا آيَةً سَدَرْنَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِنَا سَدَرْنَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِنَا وَلَا تَمَسُّوهَا فَيَأْخُذَكُمْ فيأخذكم عذاب قريب فاعغروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد الغير مسذوب فلما جاء أمنا نجينا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة رحمة إنا ومن خير يوم إذ إن ربكم هو القوي العزيز وأخذ الذين غلبوا الصيحة فأصبحوا في ديارهم فأصبحوا في ديار جادلين كأن لم يهلو فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعدني ثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لك أن جاء بعجر حمير فلما رأى أيديهم أن إليه نكرهم نكرهم وجسنهم خيفه قالوا لا تخف اننا إلى قوم قومك وامراه قائمه فضحكت فبشرناها, فبشرناها وَبَرَكَاتٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إن قال هذا يوم عصيب وجاءهم قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيثي أليس رجل الرشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال لو أن نريدكم قوة أو آوي إلى رسل شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إلينا بأهلك بقطع من النيل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا إن امرأتك إنه مصيب ما ما أطابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وأنطرنا عليها حجارة من في الدين المنزوج مسومة عند ربك وما هي من الظالين ببعيد وإلى بخلصوا <تبخة> الناس أشيائهم ولا, تعتوا ولا تعتوا في الأرض الله خير لكم إلى يوم القييم وما فَتَأْمُرُكَ أَنْتُ رَكْمَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْتُ فَلَبِيهِ أَمْوَالٍ مَا نَشَأَ إِنَّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ وَلَيَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَلَى بَيْنَةٍ لِرَبِّهِ من مِنْهُ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهىكم عنه إن أريد إن ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا شقاق قوم نوح, قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قولوا قل منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم ترهوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا وَإِنَّا لَنَرَكْ فِي نَا ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَعْتَدْنَا بِعَجِيزٍ قَالَ يَا أُوْلَـاءَ أَرَضِّي أَعْلَجُ عَلَيْكُمْ من اللَّهِ وَتَخَذُّثُونَ وَرَأَيْتُنَّ ضِحْرِيَ إنا رضي بما تعملون محيطا ويا قوم يعملون على مكانتكم لي علي ثوبت علمون من يأذيه عذاب, عذاب يخزيه ومن هو كاذب ورتبه قايحة فأصبحوا في ديارهم فأصبحوا في ديارهم جادين كأني لم يغنو فيها ألا ضُعِدَ لي مجيءَكَ ما بعِدَتْهُ ولقد أرسلنا بها آياتنا وسلطان بيم إلى فرعون وملئه فتبع Yeah <laughs> كذلك أخذ ربك إذا Law, لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتنا موسى الكتاب فاخترك فيه ولولا كلمة سلقت من ربك لقضي بينهم وإنهم في شك منه مريب وإن كلا لما وفيا إنه بما يعملون خبير فاشتقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعر إنه بما تعملون بطير ولا تركن إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم طرفين نار وذلفا من الليل إن الحسنات يرهبنا السيئات ذلك بسرى للذاكرين واصبر فإن الله والتبع الذين ظلموا ما أسلفوا فيه وكانوا مجرمين وما ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم لأن جمنا لأم لأن جمنا من الجنة والناس أجمعين وكل أنقص عليك من الذاير صلما نثبت به فأدت وجاء في هذه الحق وموعظكم ونفرار المؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه توكل علي وما ربك بغضين عن